بسم الله مبدا القصيده رب خالقنا عبيدة من يشكر نعمته زيدة أفضله نعجز نحصيها اليوم بامن وامان في ظل القلب قناة شيلات طيري